বিস্ম বিস্মিল কুল এউ ব্যব কুল ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن انت من الجن الذي